بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامن <تصفيق> صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حره منه لتنذر به لتبر به وذكر للمؤمنين استبع من ما أنزل إليكم من وصيكم ولا تستبع من دونه أولياء قل إنما تذكرون وتمم قرية اهلكنا فجاءنا فجاء انا بأسنا دياسا فجاء انا بأسنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْتَنِينَ فَلَنُصْبِحَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ فمن فقلت فأولئك هم ومن فصدت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن فصلت موازينه فاولائك الذين غفر انفسهم فاولائك الذين غفروا انفسهم بما كان ولقد مسكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس فسجدوا إلا إبنيس لم يكن من الساهدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاذبق منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج تخرج إنك من الصاغرين قال أنظر لي إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أوعيتني لأعودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتي أنهم من بين أذين ومن خلفهم وعن أي مانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شافرين خرج منها مذبوما مذكورا لمن سبعك منهم لا أم لا أم مجهلا من منكم أجمعين ويا أب مسق أنك وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ولا سقراط هذه الشجرة فتكونا من الضالين فوَثَرَهُمَا الشيطان لِيُبِذِي لَهُمَا مَا نَوْرِي عَنْهُمَا مِنْ سُؤَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَتْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَا ذِي الشَّجَرَةِ إلَّا أنْتَكُنَ مَلَكَيْنَ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصطين فذلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بذت لهما سوآتهما وَقَالَ فِتْنَةٌ يَصْطَفَانِ عَلَيْهِمَا وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا أَنْظُرَا لَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قالا ربنا ظلمنا أنكتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسونا من, من القاسرين قال اذبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 كما أخرج أبويت من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أوليان وَإِذَا فَعَلُوا الْبَحْشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَذَى أَنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَذَى أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْبَحْشَاءِ في بيتك وأقيم جوركم عند كل مسبده ودعوه مصلين له الدين كما بدأتم تعودون فريق هذا وفريق حف عليه من طلال إنهم تأخذ الشياطين أموالا من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا دينتكم عند كل مسجد وكنوا واشرقوا ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والصيبات من الزرق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نتصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حضرنا ربي الفواحش ما غنى منا وما دفن والقسم والذن والقسم والذن بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلقانه وأن تقولوا عن الله ما لا سعلم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني أعظم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن استقر ثَمَنَ التَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَنْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ فَمَن أَقْلَمُهُمْ مَن إِفْتَرَى لَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآياتِهِ هُؤلَاءَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْجِتَاءِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَصَّلُهُمْ قَالُوا قالوا أين بائسون تدعون من دون الله قال ضلوا عنه وشهدوا على أهل فصهم أنهم كانوا كافرين قالت خلو في أممهم قد خلت من بينكم من الجن والإنس فانهم كنا ما دخلت امه لعنتها هل ساذاثاروا فيها جميعا قال الصخرهم قال الصخرهم لهلاهم ربنا اولى اظننا ف فآتهم عدادا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقال اتخوناهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضن فذوقوا العذاب بما إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيام وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم الناد ومن فوقهم رواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلفنا السَّن إلَّا وَسَعَنَ هُنَاكَ أَفْضَحُ الْجَنَّةِ هُمْ الْحَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي خُضُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ سَجْرٍ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدي وما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله لقد جاء أسرى لقبضنا بالحق ونود ونود أن في القم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب جنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حفظاً فالوجدتُ فالوجدتُ ما وعد رب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين الذين يقضون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف ركان يعرفون كلها بثيماهم وما ذو اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلونها وهم يطمعون وَإِذَا قُرِئَتْ آيَاتُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا ذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرصهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فاصطلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نتوه من قبل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 قد قسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبون فيها والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم متقررات بامري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 حتى إذا أقبل السحاب فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزل نادم الماء فأخرجناه فأخرجناه من كل الثمران كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 أَوَعَجِبْتُم أَن جَاءَكُم بَشِيرٌ مُّنذِرٌ فَأَعْرَضْتُمْ فَتَكادُ الْمَلَائِكَةُ تَنشَقُّ مِن وُجُوهِهَا وَتَخْرُجُ الدِّمَاءُ مِن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 أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لا نراك في تفاها قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لا نراك في تفاهه واننا نظنك لنظنك لنظن من الكاذبين قال يا قوم ليس بي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصط أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادة في الخلق دفقة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونبر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم لم يَتُمُّهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِنَا مِن سُلْطَانٍ فَاتَّبِزُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَّبِزِينَ فَأَجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَدَرُوهَا تَهُنُّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّونَهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ وَذَوَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَفِضُونَ مِنْ سُهُونِهَا قُصُورًا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُرُوَاتًا فَذَكُرُوا أَلاَّ أَلْلَّهِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَدِينٍ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سَكَبَوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ سُبِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 فعصروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المهتلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاكمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما تبقتم بها من أحد من العالمين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 من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغتوا الناس أشياءهم ولا تفتدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط فانويدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن تبين الله من آمن بي وتتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما عرسلنا في قرية من نبي إلا أقذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أقذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قدما السائبان الضواؤ والسواء فأخذناه ضفة فأخذناه ضفته وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى منوا واستقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض ولكن كذبوا. ولكن كذبوا فاقضناهم بما كانوا يكذبون افا من اهل القرى ان يقتلهم بدتنا ضيعتهم وهم نائمون او امين اهل القرى ان يقتلهم بدتنا ضحوا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفلن يزدر الذين يركون الأرض من بعد أهلها أولم يهدر الذين يركون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بدنوبهم ونطبع على قنوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءهم رسوله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يخدع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عذب وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ دَعَتْنا مِنْ دَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا قَاوْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال الملأ من قوم قرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقالوا وأرسل في المدائن حاشرين يَقُوْكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَكْنُ الْغَالِدِينَ قَالَ نَعْمَ وَإِنَّ أُمْلَى مِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقظ ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغنبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بني قبل أن آذن لكم إن هذا لمثر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلالكم ما أصلّب أنتم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلدون وما تقوم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم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 قالوا أذينا من قبل أن تأثينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أيهم لك عدوكم ويستخلفتم في الأرض ويستخلفتم في الأرض فيا ظر كيف تعملون ولقد فقدنا آل فرعون بالثنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم تيئة يطيروا بموتى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا من تأفنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم النمل والجراد والقمم والضفادع والدم ايات من مفصل ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موت دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسنن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَ إلَى أَجْرٍ هُمْ دَارِهُمْ إذَّهُمْ يَنْكُثُونَ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَضْرَبْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّمُمْ كَذَبُوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعطون مشارق الأرض ومضاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباصل ما كانوا يعملون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 وقال موسى لأقيهها أو نخله في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لي قاتنا وكلمه ربّه قال رب أرني أو ذر إليك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 وكتبين له في الألواح من كل شيء موعده وتفاصيل وتفاصيل لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوتي ومر قومك يخذو بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُرِّيْهِمْ عِزِّ لَهُ جَسَدَ لَهُ خُوَاهُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْذِيْهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا غَالِنِينَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن من حريهم عجلا جسد له قوار ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتقدوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنه قد ظل قالوا لَإِنَّمَا يُرْحَمَ رَبُّنَا وَيَرْفَرَ لَنَا قَالُوا لَإِنَّمَا يُرْحَمَ رَبُّنَا وَيَرْفَرَ لَنَا لَنَسْوَنَنَّ مِنَ الْقَاطِرِينَ وَلَم وما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئت ما طلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بنا أم إن القوم استضعكوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي الأعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُونَ غَضَبًا مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُتَرِيِّينَ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عمته غضب أخذ الألواح وقينس قتناهدا وفي لسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا فلما أخذتهم الوجبة قال رب لو شئت أهلتهم من قبل وإياي لَا تُنْفِقُنَا بِمَا فَعَلْتَ فَهَا أَكِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَمْ تَوَلِّيَنَا تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاسْتَبِقْ لَنَا فِيهَا بِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَسْتَبِقُ مَا لِلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَفْتَرُونَ الذَّكَاءَ ويتُون الذكاء والذينهُم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون رواة للنبي الأمية الذي يجدونه مكتوب عيادهم مكتوب عيادهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَقَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميس فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واستبعون لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أثباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أولاك مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والتلوى كلوا منه قريبا مما رزقناكم وما غنمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإبقي ل لهم سكن هذه القرية وَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ جِئْتُمْ وَكُلُوا حِصْنًا وقولوا حفظوا ودخلوا الباب سجدا نفير لكم خطيئاتكم تنزيد المحتنين فبَسَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ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 إِن تَأْتِيهِمْ فِتْنَةٌ نَّغْمِيَنَّ يَوْمَئِذٍ شَرٌّ وَعَنَتْهُمْ يَوْمَ تبتهم شرعا ويوم لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ جَزَاءُكَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَسْتَكُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَنَتَعَبَدَنَّ قَوْمًا ۖ اللَّهُ مُهْلِفُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أو مؤدبهم عذابا شديدا قالوا معبرة إلى ربكم قالوا معبرة إلى ربكم ولعلهم يستكونون فلما نت ما ذكروا به أن جن الذين ينهرن عن الصوم وَلَقَدْ نَلْبَزْنَا الَّذِينَ غَلَمُوا بِعَذَابٍ دَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَسْتَقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَشَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَرَضُوءُ الرَّحِيمِ وَقَطَعْنَا مِنْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميزاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق وذرتوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاروا الصلاة إنا لا مضيع أجر المصلحين وإذ نفطن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا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 أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا رمنا ذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتُهلكنَّ بما فعل المُبصِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفصِلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يُرجَعُونَ وَأَلُعَلَيْهِمْ مَا الَّذِي أَتَيْنَاهُ آياتِنَا فَسَلَقَ مِنْهَا فَأَذَبَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيمِ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 فأصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يرزمون من يهد الله فهو المهتدين وَمَن يُضْلِلِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَوْ قَدَرْنَا لَأَدْخَلْنَاهُمْ جَهَنَّمَ مَكَثِينَ فِيهَا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء التسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعزلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم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 وَأَنَّ عَتَأَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ مَن يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا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 ولو كنت أعلم الغيب لست اكترت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا أَفْلَتَ الدَّعْوَا وَمَا هُوَ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُم شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستديبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَتَرَاهم يَوْمَ يَبْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنْظِرُونَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا عِنْدٍ ۖ وَجَعَلَكَ لِلنَّاسِ هَادِيًا إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مضطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْمَدْوِي وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُتَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ